وهو الحكيم الخبير اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه ن و لك الحمد أنت ق ي م السماوات والأرض ومن فيه ن و لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيه ن و ل ك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا وبك حاكمنا ف ا غ ف ل ن ا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أمت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة و آ ل ا ئ ك الجسيمة حيث أنزلت علينا خيرك ت ب ك وأرسلت إلينا أفضل ر س ل ك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك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 أعلانيته وسره لك الحمد إلى هنا. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالمال والأهل و ا ل م ع ا ف ا لك الحمد بالقرآن، كبت ع د و ن ا وأظهرت أمنا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألنا كربنا أعطيتنا، فلك الحمد كله ولك الشكر كله وأنت أهل المحامد كلها. لك الحمد كله ولك الشطر كله فأنت أهل المحامد كلها اللهم لك الحمد على ما ي س ر ت ه من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتي الباطر من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبدك ي بنو عبدك ي بنو إ م ا ئ ك ن و ا ص ي ن ا في يدك باضفينا حكمك عدلنا قضاءك نسألك بكل اسمه ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم ر ب ي ع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا و ذ ه ا ب ه م منا وهم منا وسائقنا و د ل ي ل ن ا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذ ك ر ن ا منه ما أنسينا و ع ل م ن ا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته على الوجه الذي رضيك عنا اللهم ألبسنا به ا ل ح ل ل وأسكننا به الظل ودفعنا به النقم وأسبغ علينا به النعم اللهم جعلنا م م ن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا م م ن يقرأ القرآن فيشقى اللهم جعلنا مما اتبع القرآن فساقه إلى رضوانك و ا ل ج ن ا ت ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فسجه في قساه إلى النار اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا م من يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم رفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه و أ ي ت سلطانه وأظهرت برهانه وقلت يا أ ع ز م ن ق ا ئ ل سبحانه فإذا قرأناه فتبع قرآن ثم إن علينا بيانه محكم البيان ظاهر البرهان محروس ا ل ز ي ا د ة والنقصان فيه وعد ووعد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزير من حكيم حميد اللهم رفعنا و ن ف ع ن ا بالقرآن اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا له من ا ل ت ا ر ي ن وبما فيه من ا ل أ و ا م ر والنواهي مؤتمرين وبالاعمال مخلصين و ب ا ل ق ص ط قائمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عرينا مصائب الدنيا و م ت ع ن ا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدما أبقتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة ن ا في ديننا، ولا تجعل المصيبة ن ا في ديننا، وقم ر بالعافية غدونا و ا ص ا ل ن ا واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة والشهادة آجالنا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم ن ا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية قصدنا، ولا إ لنار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كسي العظام لحم بعد الموت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ه م ا إلا ف ر ج ت ه ولا دينا إلا قضيته، ولا ك ر ب ا إلا ن ف س ت ه ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسحورا أو محسودا أو مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا ر د ت ه ولا مسافرا إلا ح ف ظ ت ه ولا معتمرا إلا قبلته.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 ولا متزوج إلا ذرية صالحة وهبة. ولا آ م ر ا بالمعروف ن ا هي ا عن المنكر إلا وفقته وسدته ولا داعية إلى سبيلك إلا وفقته وسدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضو لنا فيها صلاة إلا أعتنا على قضاها ئ و ي س ر ت ه ا ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك من الخير كله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 ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش ا ل س ع ا ء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنص على الأعداء يا سميع الدعاء يا واسع العطاء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا ي خ ش ع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع ومن نفس لا تشبع نعوذ بك م ن ه ؤ أ ل ا ء ا ل أ ر ب ع اللهم إن نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إننا نسلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة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 ديننا ودنيانا وأهلنا ي وأموالنا اللهم ا س ت ر ع و راتنا و آ م ن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ت ع ا ل من تحتنا اللهم أعنا ولا ت ع ن ع لنا وامتر لنا ولا تمر بنا اللهم ا ن ص ر ن ا على من بعى علينا اللهم اجعلنا لك شاك لك ذاكرين، لك م خ ب ي ن لك مطوعين، إليك أواهين منيبين. اللهم أ ج ب دعوتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم احتق و ب ن ا اللهم ا س ل سخيمة صدورنا. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إ ل هنا نشك إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا.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 نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا س خ ط ك لك العتبة حتى ت ر ض لك ا ل ع ت ب حتى ت ر ض لك ا ل ع ت ب حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا ومولانا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 وَكَمْ مِنْ بَلِيَةٍ ب ت َ ل َ ي تَنَابِهَا ق َ ل ن َ ك َ عِنْدَهَا صَبْرُنَا ف َ ي َ م َ ن ْ ق َ ل ّ ل َ ه ُ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرُنَا فَلَمْ يَحْرِمْنَا و َ ي َ م َ ن ْ ق َ ل ل َ ه ُ عِنْدَ ب َ ل ِ ي َ ه صَبْرُنَا فَلَمْ يَخْذُلْنَا و َ ي َ م َ ر ْ ر َ آنَا عَلَى الْمَعَاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنَا يَا عَظِيمَ ا ل ْ م َ ن يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا حَسَ كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إلهنا عبادك س و ا ن ا كثير وليس لنا رب س و ا ك فندعوه ونرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود. ومن الذين توجه إليه وأنت الرب المعبد يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب و ي ا ر ج ا ء ن ا إذا قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل و م ل ج َ أ ن ا إ ذ ا ا ن ق ط ع ا ل أ م ل ن س أ ل ك إ ل ه ن ا و َ م و ل ا ن ا ي ا م ن ي غ ض ب إ ذ ا ت ر ل ك س ؤ ا ل ه ي ا م ن ت ت ا ب ع خ ي ر ه و َ ن و ا ل ه ي ا م ن خ ز ا ئ ن ه م ل آ ل ا ت غ ي ض ه ا ا ل ن ف ق ة ن س أ ل ك أ ل ا ت ش و ي خ ا ل ق ن ا ب ا ل ن ا ر ا ل ل ه م ل ا ت ش و ي خ ل ق ن ا ب ا ل ن ا ر ا ه م ل تشوي خ ل ن ا بالنار اللهم اللهم اعتقنا جميعا من النيران اللهم ارزقنا العتق من النيران ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا و خ َ ا ل ا ت ن ا ومن أوصانا ب ا ل د ع ا ء وجميع المسلمين والمسلمات إلهنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا في ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوفلك إياه ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك فبعزتك وجلالك ما عصيناك إ ذ ا صيناك ونحن ب عذابك جاهلين ولا ب ن ض ل ك وبعقوبتك مستخفين ولكن س و ل ت لنا أنفسنا وغرنا سترك ا ل م ر خ ا علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن من عذابك من يستنقذنا وبحبل من لا تصم إن قطعت حبلك عنا فواسؤتنا من الوقوف غ د ا بين يدي فواسؤتنا من الوقوف غ د ا بين يدي ما أحلمك على من عصاك وما أضربك مما ت د ا ك إلهنا ما أحلمك ل ى من أصاك وما أقربك من من دعاك وما أعطفك بمن أ م لك وما أ ر أ ف ك بمن سألك يا ح ل ي م ا على من أصا يا ق ر ي ب ا من من د ع ا ه إلهنا لا إله غيرك لا إله غيرك لا ي ر ج ى إلا خيرك ولا يخشى إلا ضيرك اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا م ن ف س الكربات يا سميع الدعوات اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مما وفق لقيام ليلة القدر فحاز فيها على عظيم الثواب واللاجر إنا أنت أحق من عبد وأحق من ذكر و أ ر ف من ملك وأنصر من ب ت غ ي وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأن تلفرد الذي لا ندلك أخذت بالنواصي وأجلت الأجال ونسخت الآثار النفوس لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الخلق خلقك والعبد عبدك لن تطاع إلا بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع ف ت ش ك ر وتعصى فتغفر وتجيب المطر وتكشف ا ل ض ر وتشف السقيم وتغفر الذنب العظيم ولا يجزي ب آ ل ا ئ ك أحد ولا يبلغ مدحتك ق ل قائل يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر ا ل ق ب ي ح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 يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا ويا مولانا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان اللهم إنا نسألك ف ر د و س ا ل ع ل ى من الجنان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علم النافع و ر ز ق ا طيبا وعمل متقبلا ونسألك إ ي م ا ن ا ك ا م ل ا و ي ق ي ن ا ص ا د ق ا و ق ل ب ا خ ا ش ع ا و ل س ا ن ا ذ ا ك ر ا ونسألك إلهنا ن ف و س ا مطمئنة. تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا رب العالمين إلهنا لا م ض ل ل من هديت ولا هادي لمن أ ض ل ت اللهم ف ه د ن ا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرفنا عن أسوأ الأعمال والأقوال والأخلاق لا يصرف عنا أسوأها إلا أنت يا رب العالمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نعافيا اللهم اشرح صدورنا وييسر أمورنا اللهم يا مقلب القلوب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 اللهم إننا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وتقواك بالسر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضى والقصد في الفقر والغناء والإخلاص في القول والعمل اللهم إننا ن س ا ل ك رضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين ا ل ل تنقطع ونسألك إلهنا ومولانا ن ذ ة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ا ر ز ق ن ا ل د ة ا ل ن ظ ر ي إلى وجهك الكريم. والشوق إلى لقائك في غير ض ر ا ء مضرة ولا فتنة مضلة وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير م ف ت و ي ن يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قايدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمث ب ن الأعداء والحاسدين اللهم إ ن ن س ن ك من كل خير خزائنه ب ي د ك ونعوذ بك من كل شر خزائنه ب ي د ك يا رب العالمين اللهم إنا نسلك ا ل ه د ى والتقى و ا ل ع ف ا ف و ا ل غ ن ى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي ومن الغرق والحرق ونعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه ونعوذ بك من شر كل ذي شر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 لا إله إلا الله العزيز القادر إلهنا لا إله إلا أنت لا ي ر ج ى إلا خيرك ولا يخشى إلا ض ي ر ك يا قريب في علوه يا ذ ا الطول والقوة إلهنا يا سامع كل شكاوى يا كاشف كل ب ل و ى يا منتها كل ن ج و ى يا من على العرش استوى يا من خلق الأرض والسماوات العلا يا من يعلم السر وأخفى ربنا ورب المستضعفين إلهنا وإله المجاهدين مولانا ومول الصالحين أمان الخائفين مغيث الملهوفين مجيب دعوة المضطرين ناصر المؤمن ن ي اللهم يا ناصر المؤمنين يوم ب د ر وهم قلة، ويا ناصر المجاهدين يوم الأحساب وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر نسألك أنت ق ر أعيننا بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كلهم في فلسطين والشيشان و ك ش م ي ر والأفغان والفلبين وفي إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم اللهم ق و عزائمهم اللهم ا ر ب ط على قلوبهم اللهم اشد د من أجرهم اللهم ولي عليهم أحبهم إليك اللهم ق ب ل ش ه د ا د ه م اللهم ق ب ل ش ه د ا ه م اللهم ق ب ل ش ه ا ه م اللهم عافِجَ ا ل ر ح ا ه م و َ م ر ض ا ه م اللهم ف ك أ س ر ا ه م اللهم ف ك أ س ر ا ه م اللهم ف ك أ س ر ا ه م يا ر ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن يا أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن إ ل ه ن ا و م و ل ا ن ا يا ق و ي يا م ت ي ن يا د ا ل ع ر ش ا ل م ج ي د يا ف ع ا ل لما تريد يا جبار السماوات والأرض ترى الظالمين وما يفعلون وتعلم سرهم وما ي ك ن و ن وتعلم علانيتهم وما ي ب ط ن و ن إ ل هنا ط ا ل لين الظالمين و ا م ت د عداء المعتدين وأين عترؤس المجرمين اللهم فقيض لهم يدم من الحق حاصده اللهم عليك باليهود ومنهاودهم والنصارى ومن ناصرهم و ا ل ش ي و ع ي ن ومن شيعهم والعلمانين والمنافقين وسائر ا ل ك ف ر ة والمفسدين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك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 يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أذهب غيظ قلوبنا وشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين بالنصر والتمكين لأمة الإسلام يا رب العالمين اللهم أ ئ ي لأمة الإسلام قادة صالحين و د ع ا ة ا ل ناسحين وعلماء ناسحين يا رب العالمين اللهم أ ب ر ل ن هذه الأمة أمر ر ش د ي ع ز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك و ي ؤ م ر فيه بالمعروف و ي ن ه ى فيه عن المنكر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أ ه د النساء المسلمات اللهم أ ه د النساء المسلمات ا ل ح ا ض ر ا ت منه ا ل ن خ ا ص ة والغائبات اللهم ق ه ن أيفت أو يفت ن اللهم جنبهن تقليد أهل الكفر والفجور والتبرج والسفور اللهم اجعلهن ه ا د ي ا ت مهديات واجعلهن مع الحور العين في ا ل ج ن ا ت واجعلهن بالصحابيات مقتديات الحاضرات م ن ه ن الخاصة والغائبات يا رب البريات يا أرحم الراحمين اللهم ا ه د شباب المسلمين اللهم ا ه د شباب المسلمين اللهم ارهم الحط حق وارزقهم ا ت ب ا ع ه وارهم الباطل باطيا وارزقهم اجنابه اللهم اجعلهم حماة لدينك و د ع ا ة ا الى سبيلك يا رب العالمين يا ذ الجلال ا والكرام اللهم ا ل ه ن ا اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة إلهنا ومولانا هذا شهر رمضان قد قضى وتصرمت أيامه ومن المحسن فيه ومن ا ل م س س ء اللهم فمن كان منا محسنا فزده إحسانا وتقبل منه وثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم من كان منا مسيفا تجاوز عنه سيئاته اللهم توفه وأن تراض عنه غير غ ض ب ا ن يا ر ب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إلهنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك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 يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا إنك جامع الناس ل ي و م لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إلهنا هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك ولادوا بجنابك وأناخو مطاياهم ب ب ا ب ك يرجون رحمتك ويخشون عذابك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 ا ل ل والنهار، اللهم صل على محمد ما ذكره ا ل ذاكرون الأبرار، اللهم صل على محمد وعلى أصحابه الطيبين الأطهار، اللهم صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، اللهم رزقنا رؤيته، اللهم رزقنا رؤيته، اللهم رزقنا رؤيته، وأستنا بيده الشريفة من حوضه الشريف. شربة هنيئة لا ن ض م و بعدها أبدا.